وهل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسبحة أم أن السنه هو التسبيح على الأيدي وما الحكم في من سبح على المسبحة جاء الإسلام فأمر بذكر الله كما أمر بسائر العبادات والقربات والطاعات وإذا كان الأمر بالذكر قد ورد مطلقا بدون حصر في عدد معين أو حالة خاصة فليس في الإسلام وسيلة معينة امرنا بالتزامها حتى لا يجوز غيرها والأمر متروك لعرف الناس وعاداتهم في ضبط أمورهم وحصرها والإسلام لا يمنع من ذلك إلا ما تعارض مع ما جاء به والمأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده كما رواه أبو داود والترمذي وأرشد الرسول أصحابه إلى الاستعانة بالأنامل عند ذلك فقد روا أبو داود والترمذي والحاكم عن بسره وكانت من المهاجرات أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسينا التوحيد وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات غير أن الأمر بالعد بالأصابع ليس على سبيل الحصر بحيث يمنع العد بغيرها صحيح أن العد بالأصابع فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه هو نفسه لم يمنع العد بغيرها بل أقره وإقراره من أدلة المشروعية اخرج الترمذي والحاكم والطبراني عن صفية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواه أسبح بهن فقال ما هذا يا بنت حيي قلت أسبح بهن قال قد سبحت منذ قمت أكثر من هذا قلت علمني يا رسول الله قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء والحديث صحيح وإلى جانب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل وعدم الإنكار عليه اتخذ عدد من الصحابة والسلف الصالح النوى والحصى وعقد الخيط وغير ذلك وسيلة لضبط العدد في التسبيح ولم يثبت إنكار عليهم ففي مسند أحمد في باب الزهد أن أبا صفية وهو رجل من الصحابة كان يسبح بالحصى وروى أبو داود أن أبا هريرة كان له كيس فيه حصى أو نوى يجلس على السرير فيسبح وأخرج أحمد أيضا في باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة في خيس فإذا صل الغداء أي الصبح أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن وأخرج ابن أبي شيبة أن سعدة ابن أبي وقاص كان يسبح بالحصى أو النوى وأن أبا سعيد الخدري كان يسبح أيضا بالحصى وبناء على هذه الأخبار لم تكن المسبحة المعهودة لنا معروفة عند المسلمين حتى أوائل القرن الثاني الهجري ولما شاعت بين المسلمين استعملها بكثرة العامة من المشتغلين بالعبادة ولم يستحسنها علماؤهم وبقي استعمالها بين المسلمين بين راض عنها وكاره لها حتى كان القرن الخامس ولم يصح في مدحها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من عد الذكر بالمسبحة ولا يعدون ذلك مكروها وقد سئل بعضهم وهو يعد التسبيح اتعد على الله فقال لا ولكن أعد له وبناء على ما سبق ذكره يكون التسبيح بغير عقد الأصابع مشروعا لكن أيهما أفضل جاء في كتاب للسيوطي قال بعض العلماء عقد التسبيح بالأنامل أفضل من المسبحة لحديث ابن عمر لكن يقال إن المسبحة إن أمن الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالمسبحة أولى والسنة أن يكون باليمين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في رواية لأبي داود وغيره وأقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فإن حبات المسبحه لا تحركها في يد الإنسان إلا الأنامل وهي ستسأل وتستنطق عند الله لتشهد أنه كان يسبح بها ولا يجوز التوسع في إطلاق اسم البدعة على كل ما لم يكن معروفا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن يجر الخلاف في المسبحة إلى جدل عقيم قد يضر والأهم من ذلك هو الإخلاص في الذكر ولا تضر بعد ذلك وسيلته والله ينظر إلى القلوب كما صح في الحديث والله أعلم